الموت حق وكل الناس ذائقة من كأسه المر لو طالت أمانيها لكن موت ذوي القامات فاجعة كل قلوب أسان من حر ما فيها قالوا توفي قلت الشعلة انطفأت تبكي كفادق بل تبكي ضواحيها يا جد ذكرك بين الناس عاطرة, عاطرة شهادة الخلق قاصيها ودانيها وطور باسم لبق ذو حكمة وسداد الرأي أجليها خاض الحياة بصيرا في دقائقها وإن كبى صحب عينيه يعميها أسطورة في العطاء والجود ما قبضت يوماً يدام ولا جفت سواقيها وبيته عمرون والعيش مسغبة فيه الضيوف يحييها ويدنيها مخلوم قلب يؤاخي الناس كلهم وليس في الخلق من نفس يعاديها عذب السجايا له في المجد ناطحة قد سخر القرن يا ابنيها ويعليها حزم وبش إذا احتدت نوائبها وصوته الرعد يعلو في نواحيها فيه الوقار إذا ما رمت رؤيته عتابه نبرة تجلو خوافيها وإن نسيت فلا أنسبت سامته إن جئته زئران من فك يبديها يحن ويسأل عن حالي ووالدتي دعاؤه رحمة للروح يزجها لأن رحلت ستابقى دائما معنا ذكاك تبقى وما قد شدت يبقيها نلقاك في جنة الفردوس دانية قطوفها من رضا الرحمن مودنيها لئن رحلت ستبقى قد معنا فكراك تبقى وما قد ست ايام بقيها نلقاك في جنة الفردوس دانيتون قطوفها من رضى الرحمن مودنيها مما لك سقت الأبيات طائعة ترفيك يا قمهن عزت مراقيها ترفيك يا عزت مراقيها